Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken okunacak dua. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allahümme bilhakkı enzeltahu ve bilhakkı nezel. Allahümme azzım râgbeti fihi ve c'alhü nûran li basari, ve şifâen li sadri. Allahümme zeyyin bihi lisâni ve cemmil bihi vecihi ve kavvi bihi cesedi. Varzugni tilâvetahu ala ta'atike ânâen leylü ve atrafen nehâr. بحشرني مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار نويت قراءة القرآن لرضاء الرحمن وتنوير قبور أهل الإيمان وروح شمس سيد الأنبياء وقمر المرسلين سيدنا محمد عليه الصلوات الرحمن وطرد الشيطان وإسقاط الذنوب وقبول التوبة ورفع الدرجات والنجاة من النيران وبقاء الإيمان ولقاء الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هو أجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو